دقة العود وحكايات الغرام رقصة الأقصان لا حب النسيم دمعة الذكرى مع نوح الحمام بس متال شراق فاليوم المغيم تخنق حبيبي في طرف قلبي هيام يشفق عليه البوحي الحب القديم تخنق حبيبي في طرف قلبي هيام يشفق عليه البوحي الحب القديم دنت العبرة وأنا ماني ملام تعجز الآهات في حلق اليتيم اتعزز واغترب حل الظلام تهتويني وحدة الليل العتيم غيبتك يا صاحبي ما هي حرام الحرام تعذب القلب السقيم شف سكوتي محتويني من العام والجفون استاحش الدمع الحليم يعني تبيني لا دموع ولا كلام انفجار الجرح في قلبي عليم يا تجيني يا على الدنيا السلام تعب تمثل في الحياة أني غشيب تعب تمثل في الحياة أني غشيب